ربك سريع العقاب إخوتي من التفكر التفكر في حال الأمة اليوم هذا الذي نراه وشغل كثيرا من الناس شغل كثيرا من الناس ولكن بطريقة رديئة الناس يفكرون بدى لنا شيء من التمكين للدين في البداية بعد أحداث يناير 2011 بدأ شيء من التمكين للدين بعد زوال الظلمة والمؤذين والحرمية والسارقين بدأ شيء من التمكين للدين ثم إلى أين الت الأمور اليوم ليست كما كنا نشتهي ونحلم تحتاج إلى شيء من التفكر ولكن الذي أضل الناس وجعل بعض الناس يكرهون الإسلام أو يكرهون الشريعة أو يكرهون أهل الدين أنهم يفكرون بعيدا عن الله يفكرون في القضية؟ بعضهم بطريقه سياسيه وبعضهم بطريقه شهوانيه وبعضهم بطريقه دنيويه وبعضهم على اماله العريضه ومراده من الدنيا ولم يضع احد منهم ربه في حساباته ليتفكر فيها بطريقه صحيحه من نحن واين نحن وما الحكمة في قدر الله وما مراد الله منا في مقابل هذا القدر هذه هي عبادة جديدة أريدك أن تجريها في حياتك أن تفكر عبادة التفكر في حال الناس اليوم مع مراد الله منهم مع قول الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هل تغير القوم الى الأسوأ فلذلك صارت الاحوال الى الأسوأ ذلك ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم لما انعم الله علينا نعمه بزوال الظالم ولم يشكر العباد تلك النعمة ولم يؤد الشكر لله ويعترفوا لله غير الله هذه النعمة وصارت الآن كما يراها بعض الناس نقمة هذا مجال التفكر التفكر في مجريات الأقدار إن الذي أزاح الظالم هو الله والذي اتى بما نراه اليوم هو الله انا كل شيء خلقناه بقدر والكون كله بيد الله ورؤوس واعناق واقدار الخلائق بيد الله فلماذا نحاول ان نديرها عقلانيه علمانيه لماذا نحاول ان نديرها سياسه بعيدا عن الدين اخوتي لو ان كل منا انت وأنت وانت وانت وانت وانتم وأنت وأنت وأنت وأنت هناك انتم فكر كل منكم اين انا من الله يا من أنتم هناك هل انا على مراد الله مني حتى أستطيع أن اشتهي مراده من الله أنت تريد أن تعيش في أمان صحيح وتريد سعه الرزق صحيح وتريد صلاح الأولاد صريح وتريد صلاح الزوجة صحيح أنت تريد كل هذا هذا مرادك من الله فهل أنت على مراد الله منك؟ أكيد لا. هذه عبادة التفكر. من عبادة التفكر أيضا أن تفكر في سمة العلاقة. في سمة العلاقة بمعنى. تصور امرأة امك اختك زوجتك بنتك ابنتك تفكر في امرأة هذه المرأة لها اب ولها اخ ولها زوج ولها ابن امرأة واحدة معايا متسلحة هذه المرة سمة علاقتها بأبيها يختلف تختلف عن سمة علاقتها بزوجها صح حتى تراها حين تكلم اباها بنبرة صوت في التلفون زيك يا بابا ثم إذا كلمت زوجها تجد النبرة تختلف صحيح ثم إذا كلمت أخاها يختلف ويختلف فإذا كلمت ابنها فالأمر يختلف كل هذا في نفسية واحدة الذي خلق وشكل ورسم هذه النفسية الله الله العظيم وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طيب الملك العزيز هل تتفكر في مثل هذا تقول سبحان الله بقى دي هي دي أو. تعامل اباها وتعامل ابنها وتعامل زوجها وتعامل اخاها وعمها وخالها وأخ زوجها وزوج اختها وكلهم رجال ولكن نفسيتها من الداخل تختلف في معاملة كل إنسان عن الآخر لو كانت فطرتها سليمة ومرباه على الدين فإنها ابدا لن تشعر بمشاعر الزوج مع الأب ولا مشاعر الأب مع الابن، وهكذا، وسيقودنا هذا إلى ما هي سمة العلاقة بينك وبين الله. هو هذا الموضوع. تفكر ومدارسة الشريعة، شريعة الإسلام العظيمه أنت عبد، من الذي خلقك؟ الله ورزقك ودبر أمرك وعافاك وهداك الله. ما هي سمة العلاقة بينك وبين الله تذكر دوما ما قلته لك أن زوجتك في قلبها تعاملك بسمه سمة اسمها زوج زوج وزوجة ومع أبيها سمة اسمها أبو وابنه ومع ابنها سمة اسمها أم وابن ومع أخيها سمة اسمها أخ وأخت سمة العلاقة فما هي سمة العلاقة بينك وبين الله كيف تعامل الله تعامله على مثل معاملتك لمديرك في العمل رئيس الشركة تعامل الله معاملتك مع الله تعامل إيه سمة العلاقة بينك وبينه تجد بعض الناس يمكر على الله كما يمكر على زوجته في فعل الحرام يمكر على